عن همام بن منبر عن أبي رضي الله عنه اتداء اتداء كلام على حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه وأظن الترجمة كما تكلمنا فيها في درس الترمزي تكلمنا فيها أيضا في درس البعث ولكن الوقوف عند هذه الترجمة دواما لحال هذا الإسناد معمر بن راشد اليماني صنعاني عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأما تخريج الخبر هذا كما رأينا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضا على الرفع هكذا على رفع الايه يتوضا منه وهنشوف اللي قال ثم يغتسل منه يتوضا منه وكدا ايضا ثم يغتسل منه يغتسل منه لفظ مسلم يعني قال مسلم في الطهارة برقم 425 نحن قلنا نسخة مسلم يعني البخاري بلا تردد في روايه هذه النسخة ما بين محمود بن غيلان المنروزي مرة إسحاق بن نصر إسحاق بن نصر الخزاعي مرة ثانية محمد بن رافع مرة ثالثة وقد يروى من غير هذه الطرق محمد بن مبارك احيانًا عن عبد الرزاق لكن مسلم أكثر ما يروي هذه النسخه كما قلنا محمد بن محمد بن رافع الصنعاني محمد بن رافع الصنعاني لذلك مسلم كده يقول في الطهاره حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل لا تبل هنا بتأكيد بتأكيد النهي يعني لا يبولن أو لا تبولن بتأكيد النهي ولا يبولن بتأكيد النهي مع الإيه الغيب مع الغيبة مع الغيبة لا يبولن يعني أحدكم لا تبولن لنا الحضور ها الخطاب الخطاب خطاب ها لا تبول خطاب الواحد مع نفي الايه التأكيد يعني مع عدم ذكر الايه تأكيد النفي لا تبول لا تبول أي أنت في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسلوا منه تغتسلوا ها بالإيه زي ما قلنا بالرفع على الإيه على الرفع ثم وهذه النرسخ الصحيح ثم تغتسلوا نسخة الترميز الصحيحة ثم يتوضا منه ها يتوضأوا منه وكذا مسلم ثم ها تغتسلوا منه وهما اللذان الذي يدور عليهم الخبر من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة وكذا أخرجه كذا أخرجه هو يقول وفي رواية الشيخان وغيرهما ثم يغتسل فيه لا ثم يغتسل منه كان لفظ حديث معمر ثم يغتسل منه والبخاري لم يخرج حديث معمر عن همام يعني لما نيجي نقول في روايه شايفين كما قال فوري نقول البخاري ما خرجوش من روايه معمر خرجوا من روايه ابو الزناد عن الاعمى عن ابي هريره لا تبل وقال برضه بلفظ ايه لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري من رواية معمر ما خرجوش البخاري إنما خرجوا البخاري من روايه ايه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في نسخ أبو, أبو اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وذكروا كده قال نحن الآخرون وبهذا الإسناد لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه, منه أما رفض فيه مش عارف كيف وقع له في روية الشيخين هو منه يعني في روايه الشيخين كما قلنا ايه وهذا لفظ مسلم واضح هو لفظ مسلم من روايه محمد بن رافع قال لا تبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه ثم تغتسل منه المبارك فوري بيقول في وهم شويه ده خطا شوي وهم ده الشيخين ما قالوش فيه قال منه وكذا أخرجه أحمد أحمد يعني في مسند أبي هريرة من الطريقين من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة وده للتشابه بين النسختين للتشابه بالايه بين النسختين نسخت أبو الزناد عن الأعرج ونسخت إيه معمر عن همام نحن هنا النسختين ربما تكون إيه خرجوا من مشكة إيه خرجوا من مشكة واحدة بل جمل من النسخ ومنها نسخة محمد بن عمرو بن عثمان الليسي عن ابي سلمى بن عبد الرحمن عن ابي هريرة يمكن تكون الثلاث نسخ دول ايه خرجوا مخرج ايه خرجوا مخرج واحد فبالتالي هنقول كده وكذا اخرجه احمد والنفائلي جزء الاول 197 عن المكتبة طبعا وابن الجارود 54 وأبو عوان المسند برقم 782 وأبو نعيم في المستخرج برقم 650 والبيهقي الجزء الاول 239 جميعا من طرق يعني من طرق عن من طرق عن, عبد يعني كلهم عن مين عن عبد الرزاق يعني كلهم مع مين عن عبد الرزاق ها عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره وحديث أبي هريرة هذا كما رأيت يمكن أن يقل عنه حديث مشهور يعني مشهور من حديث أبي هريرة إلّا المشهور ده إلّا الفرق بين الف الفرد والعزيز والمشهور والمستفيض والمتواتر جذي الفاظ بتدور على الفصيلتنا عشان تنضبط الفاظك في فرق كبير بين فرد وعزيز ومشهور ومستفيض ومتواتر ولا إير لما نيجي نقول مشهور كده حنا نذكر على طول صاحب قول صاحب البيقونية مشهور مروي عزيز مروي ثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة فما كان من رواية أكثر من ثلاثة حنسميه مشهور ويتردد ما بين المشهور إلى المتواتر آآ عند آآ آآ على من حيثية الاختلاف في عدد التواتر من حيثية الاختلاف إيه في العدد التواتر يعني بيتردّد ما بين المشفور والمتواتر من حيث اتفقوا أو اختلفوا في اعتبار عدد التواتر من حيث اتفقوا أو اختلفوا في اعتبار إيه عدد التواتر لكن نحن كده نقول مشفور فوق الثلاث الرواية فوق 3 يبقى ايه؟ العزيز 2 او 3 العزيز ايه؟ 2 او 3 مش كده؟ مستفيد هو الحلقة الوسط ما بين المشهور والايه والمتوافر ما بين المشهور والايه والمتوافر بعضهم يطلق عليه لفظ ايه؟ المستفيد. ها. المستفيد من استفاد الأمر شاع وانتشق من استفاد الأمر ايه؟ شاع وانتشر فاذا تلقي بالقبول توات لو تلقينا بالقبول بدايه يعني يبتدي الاول يشتهر حتى المصطلحين نفسهم أخذوا الفاظ الإصطلاح من حيث افادتها للمعاني عز ضاقت مخرجه عز ضاق مخرجه ها عز ضاق مخرجه ضاق مخرجه اتنين اي كده شحن ها اشتهر يبقى روى ثلاثة أو او ايه ثلاثة اثنين او ثلاثة ها استفادوا يشتغل يبقى ايه مستفيد تلقته الناس بقبول يبقى ايه يبقى متواتر فهو كده عشان كده نفهم بس ايه الفرد العزيز المشهور المستفيد الإيه المتواتر واضح ولا إيه ها واضح نعم اه وسط وسط وسط بين المشهور الإيه وبعدوم يقول المستفيد هو المتواتر نفسه باردة لأ لأنه إيه؟ لأن المتواتر استفادت شهرته، منتشرت، استفادت إيه؟ معرفته، استفادت مع معرفته أكثر من المشته أكثر من الإيه أكثر من الإيه من المشته. نقدر نقول مشهور لماذا؟ لأنه رواه عن أبي هريرة جمع جمع. ربما كما قلنا بلغ فوق التلاك، لكن هل بيلغ التواتر حتى نقول متواتر عن أبي هريرة. ما أظن يبلغ التواتر عن أبي هرير إنما اشتهر عن أبي هرير يعني إيش تهر؟ يكفي في إن إحنا دلوقتي من طريق همام يبقى أول واحد مين؟ همام وبصينا في البخاري وأحمد ها، بخاري وأحمد ومسند أبو عوانة والب ومسند والمسند المستخرج لابي نعيم والبيهقي فوجدتنا كذلك من من المحقق في النسخة الثانية اللي هي إيه؟ أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبقى تنين واستفاد بقى أكثر كمان من طريق محمد بن سيرين محمد بن, إيه؟ محمد بن سيرين. وهذه مواضعه هنقتصر على مواضعه في النساء من المكتبة قال أبو عبد الرحمن أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال انبانا عيسى بن يونس قال حدثنا عوف عوف من ده عوف بن أبي جميلة الاعرابي أو عوف إيه عوف إيه الأعرابة عوف ابن أبي جميلة الأعرابي قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريره محمد مين بقى؟ محمد بن سيرين البص. يبقى دي رواية عوفة هي رواية ايه؟ عوف, عوف مين ده؟ عوف ابن أبي جميلة لكيه؟ الأعرابي ها عوف ابن أبي جميلة الأعرابي عن أبي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضا منه يتوضأ منه قال عوف وقال خلاس خلاس ابن عمرو الهجري خلاس يبقى من خلاس من؟ ابن عمرو الهجري خلاس عن ابي هريره يبقى كما رواه محمد بن سيرين عن ابي هريره شركه شركه وروى عنه معوف كذلك خلاس بن عمرو الهجري خلاس بن عمرو الهجري الا ان الرواية خلاس ابن عمرو الهجري وحدها عن ابي هريره ربما لا تتقوى انما تتقوى بالإيب بالاعتراض بمين ابن ايه لان طبعا ابن سيرين فوق مين فوق خلاس ابن عمرو لكن يقال برضه في روا ايضا رواه ايضا ابن عمرو في روايه ابن إيه؟ قال عوف قال عوف وقال خلاس من خلال ده بقى خلاس ابن عمرو الهجري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي يعني محمد بن سيرين قال ايه قال رسول الله خلاص بن عمرو الهجر قال إيه قالعن النبي قال إيه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل يبقى هنا عوف جمع ما بين رواية من ومين محمد بن سيرين وخلاس بن عمرو الهجر قال إن دي مواضع من المكتبة دي مواضع من المكتبة قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم يعني الدورات قال حدثنا إسماعيل يعني عن يحيى بن عتيق إسماعيل بن علي عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أهل بريرة نحو نحو إلا أنه قال ثم يغتسل منه يتوضأ منه يبقى, يبقى مثل الرواية من اسم روايه همام مثل روايه ايه عوف رواه مثل روايه ايه همام ثم هم يحيى بن عاطبه فرواه عن محمد بن سليمان مثل روايه مين ابو الزناد ابو الزناد عامل اعرض ثم يغتسل، ثم يغتسل ونحو روايه عبد الرزاق من طريق محمد بن رافع عن مسلم واضح عليه؟ ايه ها قال بس في لطيفه هنا ينبغي ذكرها قال ابو عبد الرحمن النسائي كان يعقوب بن ابراهيم لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار. يعني هل نأخذ أجر على التحديث؟ آه. يعقوب بن ابراهيم الدورقي كانت لا يحدث بهذا الحديث إلا إيه؟ أدير لطائف أبو عبد الرحمن النساء. هل يأخذ على التحديث أجرة؟ آه. يأخذ على التحديث أجرة. وهذا قول النساء كان يعقوب بن ابراهيم الدورقي لا يحدث بهذا الحديث إلا إيه؟ إلا بدينار. فلو قال الحديث النهاردة قاله ناخد سنة متقدمين سنة متقدمين فنعرف في المجلس كده سنتجمع دنانير كثيرة طبعا آه قال هذا كما قلنا رواية يحيى بن عتيق يحيى بن عتيق لا بأس به من, من, آه من أهل البصرة لا بأس به به قليل الحديث مقل قوي لكن لا بأس به وعتمده النسائي وقوى أمر قوى ايه صدوق لا بأس به لا, إيه؟ لا بأس به قال أخبرنا كتيبة قال حدثنا سفيان كتيبة ابن سعيد القعنبي لو روى عن سفيان, مين؟ ابن عيينة. سفيان, مين؟ سفيان ابن عيين اللي عيروا عنه كتيبة سفيان ابن عيين قال أخبرنا قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال لا يبول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه الله الالفاظ كلها منه الالفاظ كلها منه يعني انا برضك بقى بشويه عند البكا فوري في دي عزيزه شويه يعني انما الالفاظ كلها ايه ثم يغتسلوا يغتسل منه منه زي ما انت شايف زي ما احنا بنلفه كده ها قال سفيان خد بالك ايوب ايوب دقيق قوي ايوب كمال. مالك زي ما يروي الخبر لو تشكر فيه يوقف ولا إيه يعلو به لا يعلو به الشافعي رضي الله عنه كان يقول عن مالك ايه مالك سيد المحدثين اذا شك في حديث نزل ولم يصعب ما يطلعش ينفي ليه لان روايه الحديث على الوقف امن وروايته على الرفع ايه مع الشك هو كان مالك كان يعمل بالفقه اذا شك احدكم فلم يدري العالي ولا النازل ياخد بالايه ايوب كان بيعمل كده ايوب مستر ايوب كان يعمل زي ايوب شك هو مش شاك هو مش شك في الخبر مش شك لكن هكذا كان يقول الشافعي عن الامام ايه عن شيخه مالك فكان يقول ايه اذا شك مالككم في الحديث نزل وما يعلوش يعني ايه نزل وما يعلوش يعني وقف وما ايه وما... ليه لان الرفع نسبة ما شككت فيه إلى الرفع ها نسبة ما شككت فيه إلى الرفع تشبه أن تكون جناية فلوقس إيه الوقس إيه وده الكلام نفسه اللي قاله هشام بن حسان الكلام نفسه اللي قاله كما قال الشافعي عن مالك قاله هشام عن مين عن أيوب رضي الله عنه قال قال لهشام يعني ابن حسان القردوسي إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هرائرة يعني بيقف به على مين قالوا له كده قالوا له هشام بن حسان القردوسي آآ إنما آآ ينتهي بهذا الحديث أيوب إلى, مين؟ إلى أبي هرائرة يعني يجعله موقفه على أبي هرائرة فقال إن أيوب لو استطاع ألا يرفع حديثا لم يرفع دقيق جدا أيوب كأنه بيقول أيوب ده يعني ده سلطان المحدثين ده ده سلطان ده زي مالك بالضبط احنا ازيك احنا بنقول ايوب عن نافع عن ابن عمر زي مالك عن نافع ايه على طول كده ايوب عن نافع عن ابن عمر زي مالك عن نافع ايه ما تختلفش ما, ما تنزلش عنها درجة حد ها بل تكاد تكون الاثنين بيمشوا في خط ايه واحد ايوب عن نافع زي مالك عن ايه زي مالك عن نافع فهي رد رد جميل جدا قال ايه وده كلام المحدثين الاوفياء الاتقياء اللي حق انما اخطا أخطأ في ايه أيوب؟ يعني حد, حد يقدر يقول كده أيوب أخطأ في الوقف وقد حفظناه مرفوعا في الصحيحين وحفظناه مرفوعا ما لا لا لا نقولش أيوب أخطأ إنما العزر هو شوف العزر الجميل شوف لطف المحدثين بعضهم ببعض هذه اللطفة ما يقولش بقى أيوب أخطأ أخطأ في ايه؟ صح أيوب وقف أيوب عمل ايه بخلق؟ وقفوا قال عن أبي هريرة قال بينما مثلا انت شفت عوف بن مالك عوف ابن رفع عن الاثنين جميله رفع عن ابن رفع عن ابن ومين وخلاس ابن ايه يحيى بن عتيق عمل ايه رفع وكذلك اما ايوب ايه قصر بيه على مين قصر بيه على مين قصر بيه بي على, على ابي هريره فالناس شكت ليبقى الناس كانت بتحفظه ايه كانت بتحفظه ايه طبعا فلما ايوب قال قال, قال قال فتنبهت الناس تنبه اهل المجلس قالوا له قالوا له بن حسان انت نفسك بتنور ايه انت نفسك بتلوها من فورك بيقولوا لهشام ابن حسان ايه لان هشام ابن حسان ايضا نفسه روى الخبر عن محمد ابن سليم في عمل ايه رافعه فبيقولوا لهشام ايوب ليه قصر بيه على ابي هريرة قال آه آه قال ان ايوب لو استطاع الا أل يرفع حديثا لم يرفع آه قال آه ابو عبد الرحمن اخبرنا محمد بن عبد الله ابن يزيد المقرأ عن سفيان يعني ابن عيينة عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبي, عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أنا بأكد كلها منه منه منه ها ها منه موسى بن أبي عثمان عن أبي موسى بن أبي عثمان المدني عن أبي عثمان المدني برضك عزيز الحديث عن أبي الربيع رضي الله عنه. أما روايته هشام احنا شفنا للروات السابقة كلها عند النساء من طريق ابن سيرين عوف بن أبي جميل الأعربي عوف بن أبي جميل الأعربي يحيى ابن عتيق أيوب الإيه أيوب بن أبي تميمة يبقى دول ثلاثة ربوه عن محمد بن رسلين ورواه الكبير اوي هشام, هشام بن حسان وروايته عند ابي داود قال ابو داود برقم 63 حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة زائدة بن ايه ابن قدامة في حديث هشام عن محمد في حديث هشام احفظ الناس لحديث هشام بن حسان احفظ الناس لحديث هشام بن حسان لقوله إذا كنتم يقول في حديث هشام بن حسان يبقى زائدة كان بيطقن ايه وكان بيرولهم دايما حديث ايه هشام بن حسان مين هو زائدة بن ايه زائدة بن القدامة عن هشام بن في حديثه هشام بن حسان عن محمد عن ابي غريرة عن النبي ايضا ايه اهو عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه كده لا يقولن احدكم في الماء الدائمي ها. ثم يغتسل منه ثم يغتسل منه وكما رأيت كده إذن محمد, بن سيرين. محمد بن سيرين ابن سيرين محمد ابن سيرين خلال ابن عمرو الهجري أبو موسى ها. أبو موسى المدني أبو موسى ها. أبو عثمان المدني أبو عثمان المدني وكنا قد ذكرنا قبل الاثنين الكبار قوي هم مومين هم وإليك أيضا عجلان المدني اللي هو ابو مين ابو محمد ابن عجلان ابو محمد ابن ايه ابو محمد ابن عجلان مولى فاطمة بنت عذب مولى فاطمة الايه العجلاني آه مولى فاطمة بنت عذبة القراشية فاطمة بنت عذبة الايه القراشية وحديثه ايضا عند ابي دا عقب هذا الخبر برقم سентиTime قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان يبقى يحيى بن سعيد القطان اضبط الناس لحديث ابن عجلان يحيى اضبط الناس اعلم الناس واحفظهم واتقنهم وانت اللي بيكشف محمد بن عجلان ويبين حاله مين هو اه يعني يحيى هو اللي بيبين حال محمد بن عجلان ويبين احوال اصحابه يعني ميزان حديث محمد بن عجلان المدني هو يحيى بن سعيد الايه؟ يحيى بن سعيد القطان الله ثم إلا إلا ان يقول إلا أن نقول وياتي في المرتبة الثامنه الليث بن سعد الايه المصري الليث بن سعد المصري لكن أرى أن الليث بن سعد المصري في حديث محمد بن عجلان مش كله لكن كل حديثه ايه كل حديث محمد بن عجلان ضبطه من هو يحيى بن, سعيد الايه؟ يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان لو علم أهل الحديث ما ليحيى بن سعيد القطان في, كل في قلوب الأوائل كالبخاري ومسلم البخاري ومسلم وأحمد لما وسعهم أن يهجروا ليحيى بن سعيد القطان قولا ولو ولو بالإشارة ولو بالاختيار يحيى بن سعيد القطن هو مين هو يحيى بن سعيد القطان ها يحيى بن سعيد الإيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال سمعت أبي أبو مين أبو عجل أبو إيه عجلان مولى إيه؟ عجلان مولى فاطمة بنت عدبة القرشي يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادي بقى لفظ يغتسل فيه بس مقيد هنشوف كده مقيد بايه قال لا يبعدن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة ولا يغتسل فيه من الايه ده لفظ مين بقى لفظ عجلان ده لفظ مين ده ولا يغتسل ولا يغتسل فيه انت عارف ان الرواية دي حسن ورواية حسنة هتحل إشكال كتير جدا هتحل إشكال كتير جدا إشكال كبير قوي الرواية دي يعني لحفظنا رواية عجلان المدني هتحل لنا إيه إشكال كبير وقع بين جمهور العاملين بدلالات معاني هذه الأخبار مجتمعة مجتمعة تهان؟ على ما سنرى إن شاء الله في كلام صاحب الفتح قال قال ولا يغتسل ما قالش السمة بقى السمة دي عملت لنا إشكال عندي يعني المتفاهمين لكن رواية فاطمة رواية عجلان قال إيه ولا ولا يغتسل لا يبولن يبقى توجه النهي على الإيه هي دي المقصودة الطبيعي توجه النهي على الاثنين توجه النهي على البول يبقى توجه النهي بقى احنا نرد ببعاء القرطوبية ونردك على كل من تكلم في ان النهي مش مقصود ها ها, ها. واضح اللي ايه ها حنرد على الكلام ده بايه برواية مين يبقى ده لنا اشكال كبير وصحة وهذه الرواية كما رأيت عند ابي دا من طريق يحيى بن سعيد خالفه خالفه ابو خالد الاحمر وابو خالد الاحمر ايه ها صدوق في حفظه ايه يحفظ شيء وان خرج له ايه خرج له البخاري ومسلم بس على هيئة الايه الاختيار الاختيار والانتقاء والمتابعه على الاغلب لكن ما يخرجلوش على جهة الايه الاصل تمام خالفه خالفه خالفه مين كما قلنا خالف يحيى بن سعيد القطان واذا خولف يحيى في محمد بن عجلان يبقى كلام كلام مين كلام يحيى بن سعيد القطان خالفه ها أبو سليمان الأحمر اللي هو خالد بن ايه؟ ها أبو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر مين أبو خالد الأحمر ها سليمان بن محيان ال الكوفي صدوق في حفظه إيه ها صدوق في حفظه شيء قال ابن ماجة برقم 338 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد من الأحمر عن, محمد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي غريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد وقف كده بس لا يبولن أحدكم في الماء الراكد التاني قال إيه لا يبولن أحدكم وإن كان الدائم الراكد على ما سنعرف في التفسير لكن التاني قال إيه يحيى الضبط ضبط الماء يبقى يحيى أقام, اقام سياق الخبر جود سياق الخبر جود تقول في المد جود وفي في الاسناد تقول ايه اقامه اقامه ده اسناد قائم والسياق وفي ايه جيد جاي. خلي بالك من الالفاظ دي مهما والله انا برا كبير كثير من المخرجين لا يضبطوا هذه الالفاظ على طريقه اهل الاصطلاح والمعرفة بالحديث اقام الايه الاسناد وجود الايه جود المجن جودوا فعلا يحيى بن سعيد القطان عمل ايه جود المجن فقال ايه في المجن لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة حفظوا عن ابن عبدانكت هو فكذا صح يعني لو عرضنا كل الروايات على الهيحية يبقى نتقدم رواية ايه فقد جود المجن فعلا اما اه ابو خالد الاحمر فلا يبعد ان يكون رواه كما وتيره الروايه العامة عن ابي عبرايه لكن هل قال هل قال عجلان كده لا ده الصحيح من روايه عجلان المدني رواية مين يحيى ابن سعيد القطان يحيى ابن سعيد القطان يبقى انا كده يتسلمنا لنا روايه جمع بلغ وحج الاستفاضه اه الشهره نجد. نعم ها يعني الشهرة بل ولا الاستفاض بل ولا إيه ول الاستفاض وذلك لأنه قد خرَّاه عن أبي بريدة همام همام الأعرج يعني همام والأعرج همام اللي احنا بدأنا به همام والأعرج وابن سيرين وخلاس ابن هاد وورخلاس ابن عمرو الهجري وأبو عثمان المدني وعجلان الإيه آه والعجلان آه المدني وللحديث شاهد من حديث جابر بن عبد الله وللحديث شاهد من حديث جابر بن عبد الله بالأفض جابر بن عبد الله بالأفض نهى أن يبال نهى أن يبال في الماء الراكد نهى أن يبال في الماء الراكد حنقتصر بروايته وطبعا وإن كان في صحيح مسلم لكن حنقتصر بروايته رواه مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي ومحمد ابن رمح يعني ابن مهاجر فين صاحب محمد ابن رمح مداري فين صاحب محمد ابن رمح محمد ابن رمح ابن مهاجر الايه المصري يبقى يحيى ابن يحيى التميمي ومحمد ابن رمح ابن مهاجر المصري وكتيبه ابن سعيد ثلاثتهم قال قال حدثنا الليث ابن سعد عن أبي, المك... عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله نهى أن يبال في الماء الإيه؟ نهى أن يبال في الماء الراكب فاقتصر على قوله نهى أن يبال في الإيه؟ الماء الراكب لكن في حديث أبي هريرة زيادة قوله إيه؟ ثم يغتسل منه وفي بعض الطرق ولا يغتسل فيه من الجنابة ولا يغتسل فيه ولا يغتسل فيه من ال من الجناب. ها هذه الفاظ الخبر الثلاثي. أنها أن يبل في الماء الراكد هكذا مجردا درواية إيه جابر. والحديث كما نعلم تفرد به ليس عن أبي زبير. تفرد به الإيه ليس يعني ابن سعد عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله. وذكره أبو نعيم في المسند. من اكثر طرقه يعني من طريق احمد بن يونس اليربوعي احمد بن يونس اليربوعي وكتيبة بن سعيد يعني القعنبي وكتيبة بن سعيد يعني القعنبي تمام كما ذكره مسلم من رواه الثلاثه الكبار منهم هم الكبار يحيى بن يحيى التميمي وكتيبة بن سعيد القعنبي ومحمد ابن ايه ابن رمح يضاف اليهم احمد بن يونس اليربوعي عند مين عند ابي نعيم عند ابي نعيم برقم 648 نقتصر بهذا على طرق آآ خبر آآ جابر لانها لا تزيد على هذا يعني الاقتصار على روايه مين كما قلنا الليث بن سعد عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله قال شيخ الإسلام أبو زكريا أنه يقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في المائر الدائم ثم يغتسل منه الرواية يغتسل مرفوع مرفوع الرواية إيه هو بيقول الرواية هكذا مرفوع الرواية يقول مرفوع يعني يقول إيه يعني لفظ يغتسل أو جملة يغتسل على الرفع جملة يغتسل على الايه؟ دي جملة طبعا. جملة دي ولا ايه دي ولا كلمة؟ جملة. جملة. يغتسل دي جملة. فعل وفاعل. إيه؟ فعل وإيه؟ فعل وفاعل جملة. يغتسلوا. قال هكذا مرفوع اي لو على الرفع يبقى المعنى لا تبل ثم تغتسل. لا تبل ثم تغتسل. يبقى على الرفع إذن النهي متوجهه على البول ومتوجه ايضا على الايه يبقى كانه نهى عن البول ونهى ايضا عن الايه دي رواية لو كانت على الإيه كما قلنا الرفعة وهي الروايه الصحيحه قال وذكر شيخنا ابو عبد الله ابن مالك من ابو عبد الله ابن مالك ومن هو شيخنا هو ابو عبد الله ابن مالك الطائي الجياني اللي هو ابو ما ابن مالك الجياني صاحب الايه إمام الامام اللغه امام النحاه الما بحو ها ابو عبد الله ابن مالك الطائي الجياني امام صاحب الايه الالفييه صاحب الايه الالفييه وكان ترجع من ايه ها من اثر تلامذه ابن مالك الطائي الجياني ها في النحو واللغة قال وذكر شيخنا ابو عبد الله ابن مالك رضي الله عنه النغو لا يجوز، النغو يجوز أيضاً جزمه عطفاً على موضع موضع يبولن، لأن يبولنا مجزوم على الموضع، مجزوم على الإيه، مجزوم على الموضع، مجزوم على الإيه, مجزوم على, الايه على الموضع، وإنما منعه من ظهور علامة الجزم اشتغل بـ إيه بحركة الإيه المناسبة، اشتغل بحركة الإيه المناسبة لما دخل عليه التأكيد. وجب ايه وجب ايه نصبه هو مش مش نصب ده مش نصب انما حركه المناسب مش كده ولا ايه لكن موضع يا ابو لنا ايه اعربه ايه في موضع في موضع جذب في موضع جذب في موضع ايه جذب انت حين تقول لا تغتسل لا تغتسل واجزم بتسلم لا تغتسل ها لا تبول لا تقتسل لا تبل لا تقعد عاريا ولا لا تقعد لا تقعد يبقى ده مجزوم فقال جواز الجلس عطفا على الايه محل يبول على محل الايه يبقى عطفا على يبقى جعل ثم هنا ايه عاطفه جعل ثم هنا قلنا جعل سمها هنا عاطفه الا ان إلا أنه إلا أنه جاء على العطف على الإيه على المحل جعل العطف على الإيه على المحل واضح ولا إيه يبقى قال يجوز جزمه عطفا على موضع يبور لنا ويجوز نصبه بإذمار أن أيوة يعني والمعنى ثم أن يغتسل منه ثم أن يغتسل منه ثم ها. يبقى النصب هنا ايه على ادمار ايه على ما اخطاء نحوي انقط صح والله لا يعني لو عايزين نخليها يغتسل يغتسل عايزين نخليها يغتسل وما اخطاءش نحوي طبعا ها. لو سالته عامل زي الالعبان عامل زي الذيب ايه موضع النصب يقول لك موضع النصب على اضماره طب ايه موضع النصب على المحل طب ايه موضع الرفع على ان ثم دي ثم دي بمعنى واو ولكن غير عاطف وما لكنها ايه مش غ... ايوة مش, مش عاطف اهام قال واعطاء ثم حكم الواو واو الجامعة فاما الجزم فلا ظاهر الجزم ظاهر طبعا الجزم ايه ظاهر جدا لانت لو قلت مجزوم على المحل ظاهر ولا معارضة فيه اما النصب مش باين عندنا النصب مش واضح باضح او لذلك اعترد علينا النهول قال واما النصب فلا يجوز لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما وهذا لم يقله أحد بل البول فيه منهي من عنه سواء من أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا والله تعالى لا أعلم كذا قال النول لذلك أنا قلت لك لازم تأكد حفظ هذه الرواية رواية محمد بن عبلان عن أبي عن أبيه غريرة بلغز لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه ولا واضح ولا إيه وأظن دي لا يرى خلافة فيها أن النهل متوجه على كلا الفعلين لا سيرها وقد تكرر أداية النهي تكررت إيه يشك بها إذن إلا أنه قيده بقوله من الإيه من الجنابة قيده بقوله إيه من الجنابة ولولا هذا التقييد أعني يعني لو كان لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل منه أو فيه وكفى لكانت رافعة لمحل النزاع تبقى كانت حكي بقى إيه رافعة لإيه لمحل الإيه واضحوا لأيه فاهمين الكلام؟ لكن هو توجه علينا اعتراض وهو قوله ولا يغتسل فيه بس قيدوا إيه آه من الجناب وفي الفتح أنه فتح فيهم في فتح البال قوله الذي لا يجري قيل هو تفسير طبعا يجري قيل هو تفسير للدائم وإضاف لمعنى الذي يعني لقى ما في رواية الصحيحين من كلا طريقين همام من, من والأعرض الذي لا يجري مش قلنا رواية مسلم قال لا يدب لن أحدكم في الماء الدائم الذي الذي رواية محمد بن رافع رواية محمد بن رافع الماء الدائم الذي لا يجري ايه يعني طب ما لا يجري نقول ذكر قد تكون قصداً, قصدا في الرواية قصدا في الرواية لكن لما فهمه بعض الرواه مراد الشارع منها طواهى ولم يذكره لأن معنى لا يجري مضمر في قوله الدائم يعني قولنا الماء الدائم مضمر فيه معنى لا يجري معنى ايه لا يجري فذكرها هو المحفوظ واللي ذكرها يبقى ايه قد حفظ النص والذي لم يذكرها قد روى المعنى وضحوا الايه يعني اللي ذكرها يبقى حفظ الايه النص يبقى النص ورد بزياده لا يجري ولا ولا يتوجه حينئذ على قول الشارع انه بيعمل ايه انه مش لا بعض الزيادات لها فائده تمام يعني بعض الزيادة مفيد وبعض الاقتضاب اه افحص اه احف اه اه ابيان ابيان أبياً، يعني ممكن يكون الاختلاف إيه أبين، لكن بعض بعض الاستطراد والإثارة مفيد، بعض الإثارة إيه مفيد، ها واضح عليه، يبقى كأن المحفوظ ولذلك لذلك المخرج مخرج الصحيحين المحفوظ، يعني الصحيحين ذكر زيادة ما لا يجري، لا يجري، شوفت معظم روايات المسئمة فيها إيه ما فيهاش إيه هذه فيه اللبس. لا يجري فهنا نقول ايه نقول ان لفظ زيادة لفظ لا يجري لا يقال عنها زيادة لا نقول هذه الزيادة قوله لا يجري لا يجري لا يجري, لا يجري تفسير للدائم واضاح لمعناه تمام لماذا طب اين زيادة قلنا احترز عن راكد يجري بعضه كالبرت لأن البلك فيها ماء دائم آه بس بيجري ايه بعضه بتتحرك بعض أطرافه بتتحرك بعض ايه أطرافه فهذا الراكد يجري يعني بتجري ايه بعض أطرافه يبقى اذا في لا يجري ايه ها في لا يجري مفيد وقيل احترز به عن الماء الدائم لأنه جار من حيثه السورة ساكن من حيث المعنى والجهاز لم يذكر هذا القيد في رواية أبي عثمان عن أبي هريرة، بل في أكثر الروايات ايه محمد بن إيه، محمد بن سيرين. ما احنا شفنا أكثر الروايات محمد بن سيرين عن أبي هريرة ليس فيها إيه، آه ليس فيها كلها لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل مندها. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم مش فقط رواية أبي عثمان المدني، بل كذا رواية خلاص ابن عمرو الهجري. ومحمد بن سيجلين والروايت ايضا محمد بن عجلان عن أبيه ليس فيها قول ايه لا يجري بل ربما تكون ذكرت اللفظ لا يجري أكثر ما ذكرت في بين. ها في الروايتين الكبار قوي روايه همام ها همامه الايه ها والاباع واضح ولا اه لكن انا اقول الاصل ان هذه بزياده زي... م... م... بل اللفظ المحفوظ لذلك اخرجاه بهذا اللفظ دا اللفظ المحفوظ ها لذلك اخرجاه كما قلنا بايه اخرجاه بهذا اللفظ ولا يتوجه علينا ولا يتوجه علينا ان الترميزي لما ذكر من رواية الاصلي وهو معمر عن حدث عن ابي هريرة لم يذكر هذه الايه هذه الزياده في جواز ان نقول ان محمود بن غريلان الماروزي ها رواقه بالمعنى ها واما محمد بن رافع فقد جوده وضبطه محمد بن رفع ايه جوادوا وضبطوا ومما دل على تجويده اياه وضبطه لسياق الخبر انه قد وافق تلك المتابعة موافقة تم متابعة مين ابو الزناد عن الاعراض وده كلام متين لازم تفهمه كويس ليه عشان بس تتوقف من مسألة رواية الاصل ورواية المعنى رواية الاصل ورواية ولا مشاحات في أن يروي بعض الحفاظ الخبر إذا وجدوا أن انقص لابضة أو زيادتها سيقيم الخبر في بعض معانيه وإن لم يستوفي سياقه هيقيم الخبر في بعض معانيه وإن لم يستوفي إيه أنت فهمين القضية دي ولا؟ القضية نبركتب عليها لسبب لسبب موضوع دراسة بعض إخواننا في الماجستير بعض اخوانا وبعض الطلبة عندنا في الماجستير هي زيادات بعض الالفاظ واسباته الاصل والفر ازا ودي امر مهم جدا جدا عند المحدثين وينبغي ان يتقنوا ويتمرنوا عليه بعض الاحاديث فيها زيادات واخد بالك ونفس و... و... الاحاديث من نفس المخرج برواية راور اخر نقص ها كيف ينضبط لنا إقامة الدخص والفرع بتحتاج لجهد كبير جدا ومعرفة وافية جدا جدا جدا اولا بمقامات الرواية وثانيا وثانيا بدلالة الخبر على المقصود من نور من الأحكام فلذلك اللي بيقف على مثل هذه الروايات ويريده ضبطها لازم يكون قد جمع المعنين أولا معنى معرفة معرفة آآ آآ آآ كلام اهل الحديث من جهة الاصطلاح ومعرفة المعرفة بالرجال النقطة التانية معرفة مقامات البيان والبلاغة والفصاح يبقى يكون جمع بين العربية وبين العلوم الحديثية يعني جمع بين الطريقين لذلك البحث ده مش هيقوم بي الا واحد لا يقوم باثنين واحد في جانب من الجانب الحديثي واحد من الجانب الايه اللغوي ايه اما ان ننضبط لواحد ابن فقط لا ينضبط لواحد فقط هيهات هيهات يعز في هذا الزمن ان ينضبط ايه لواحد جمع الايه جمع المقامات القصد القصد ان انا بقول ان رواية لا يا ابو احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري هي الاصل فلو وردت لنا روايه لا يبولن أحدكم في الماء الراكد أو لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولم يذكر لفظ لا يجري نقول هذه رواية مختصرة بالمعنى ورواية الأصل زيادة لفظ إيه لا يجري إذا ما واحد بيتوجه علينا يقول إن دي زيادة ما ليش معنى لا دي زيادة ليها معنى قوي ومقصودة في الخبر مقصودة في الخبر كما بينت لك قد يكون القصد أنه قل لا يجري احترازاً عن ماء البرك. احترازاً عن ماء الـ إيه؟ البرك. لأن ماء البرك يجري بعضه ولا ما يجريش. يجري بعضه. يجري بـ أقول لك لسبب يجري بعضه ليه؟ أو لسبب بسيط جدا جدا جدا لأن البركة لأن البركة حيزوها حيزوها ضيق ومنضبتها من جهة الحواف. فأذن حركة رياح. أذن حركة رياح. تؤثر في أطرافها تتحرك فتتحرك ووضح عليه ولهذا لم يذكر هذا القيد أقول الراكد قوله الراكد الراكد رواية بالمعنى بدل الدايم رواية بالمعنى بدل الإيه